O Allah, the Most of مَن يَرْغَبُ عَن ذِكْرِ من الليل فاسجد له وصبحه ليلا وغيلا <تصفيق> mm <laughs> is lang you فمن شاء تفض إلى ربه نوع التاتره لو ننسى الكام فوق اه خلي وشك كده من المنطقه دول شكل هي نازله كده ان الله <تصفيق> ما هو وقرات واذا الكواكب تفرت وَلِبَتْ نَفْسُمْ مَا و الله انما الاضرار فينا عين وان الفجار لك جحيم يصدم ما يوم دين Bye. <laughs> مش الله <تصفيق> <تصفيق> بسم الله Oh, uh ah. -huh. Ah, my God. انت قال انا ليه توفيت انا هو ده صاحبي دول مليان محدش مستعجل بروح قال لو بقى خالص كل ده تجميع هتخس ربنا يبقى من چرا تیدید Oh <laughs> وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَدِتْ أَلَمَّ الشَّرَحْمَةَ صَيَرَى <تصفيق> وَأَمَّا بحق بسم الله this thing you know. is oíla قل احدش غريب 10 نص <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من الناس ملك الناس اله الناس جل وسواه الظن الذي يوضع في صدور يرون الناس بسم سامي سامي تاني سامي العظيم هزعق العظيم هزعق ادع على والله لو ضغطت هزعق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله